هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا انتاتي يوم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع أنفع نفس الإيمان ما لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إنا اللذين فرقو دينهم وكانوا شيعلا استمهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبوهم بما كانوا يفعلون من جاد حسنات فلو عشرة مثلها ومن جاء بالسيئة فلا يجزا إلا مثلها وهم لا يعلمون قل إنني غداني ربي إلى صراط مستقيم دينا دين أم قيما من لتيء راهي محنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونصي ومحياي ومماتي قل ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل لا غير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها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 ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي يبلوكم فيما تكم إن ربك سريع العقاب إن